الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد صفاء عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هذه المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا إِنَّهُ مَنْ يَهْبِهِ اللَّهُ فَلَا مُقُلْ لَكَ وَمَنْ يُظْرِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَ مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولِهُ وصفيه وقليله أرسل الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إِلَكَ تَخْتِلُّ النَّاسُ بِشِيرَةٍ وَنَغِرَا وَدَائِمٌ وَاللَّهِ بِإِذْنِهِ وَالسِّرَاجُ مُنِيرَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُرْبُ النَّبِيِّ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وكان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله حقكم قاسئي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يطلح لكم أعمالكم ويطلح لكم ذنوبكم رضا يطلع الله ورسوله فقد فاجأ فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كلام وايه سبحانه وتعالى واخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر العلوم مخترفاتها وكل مخترفه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعض يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فالايات من سوره الاعلى والامه الاسلاميه تودع شهر رمضان جعلت الشريعه الاسلاميه وجعل هذا الشهر يتوسل بعباده اخرى تتوسل في زكاه الفطر وهي عباده من العبادات التي ترتبط بالصيام ودعلت في خاتمه الشهر لحكمه تشريعيه ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما ذكر ابو داود يسر له ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صفه الفطر فجره للصائم من اللهو والرفث الحكمه التشريعيه من هذه الصدقه ومن هذه العباده كما استفاد الفقهاء من فقه هذا الحديث انها فوره للصائم وظاهر صيام العبد فيما وقع فيه من مخالفات في طب القول الفصح كنا وهناك من المغوي والراحل فلذلك يكون المسلم حريصا جدا على ان يخرج هذه الصدقه وان يخرج هذه الزكاه كما ياتيك الكلام فصلا بحول الله وقوته وقبل ان نذكر التفصيل يهمنا ان نقف مع مع فضل الصدقه اصلا كقاعده تقر بها الى الله سبحانه وتعالى ومن ترصد على ذلك من اجر في مقام الصدقه عبوبا ايا كان يتعلق بصدقه الفطر او غيرها ومن افضل الاعمال التي يثاب عليها الانسان ويجد عليها اجرا في يوم القيامه وتنفع في الدنيا وفي الاخره قضيه السبق اول ما نبدا به هنا ان تظلها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي كفشه هذا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثه اقسم عليهم ثلاثه اقسم عليهم وهو لا يقسم الا على عظيم والا على حق فقال ما من قصا مال من صدق وما تصواى عبد لله الا رفع وما زاد الله عز وجل عبداً بعفو إلا عزاً والحديث هذا إِنَّمْ أَعْسَلَّمْ قَالَ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةً يعني أي مال يخرجه الإنسان ويتصفق قبيب بيسا بلا عز وجل وهذا المال ما يقف وإن كان بحساب البشر في مقام الجمع والقرش يجد الماله قد نقف إذا كان له عشرة عشر آلاف وتصدق بخمزة فهو بحساب الجرل عطاه أنه نقص من, من العشر الخمزة لكن في الشريعة الإسلامية ما نقص ماله من صدق لماذا؟ لأن الذي يتصدق به أصلاً في جاية المطاب هو يعود إلى المتصدق يعني كأنه أدخله الفرق أول فرض الإنسان طبعا لما يشير خمسة يخذها في البنك يعتبر إنه قاعدة في محلة يقول لك عندي عشرة ثالثة لكن في خمسة عندي وخمسة في البنك لكن لما يتصدق بخمسة يقول لك كان عشرة لكن قضر الخمسة في عشرة في محلة أطول في أطلع عشرة في محلة يعني الذي تصدقت به أطلا أنت تلت تأول نفسك فاتقوا الله في الايات وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وان كان هذا انت لم تقدمه لنفسك يعني ما قلته انت اعطيته لوليد او لعمرو فكانت الايه وما تقدموا لانفسكم يعني اصلا الخمسه التي دفعتها وتصدقت بها هي في راجعه اليك لان الله عز وجل يسيبك عليها اصلا يعني يسيبك عليها حسنات إن كانت غنى قد ضاعت كخمسة آلاف لكنها هي تقفت حسنات إذا خلطوا فنية لله سبحانه وتعالى فإذا ما نقف ماله من خطرة وإن لم تجد غنى وجدت غنى وغنى الحوجة إليها أكثر لغنى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينقع ماله ولا بنون إلا من أتى الله في قلب سليم فهناك لا تنفع الا الحسنات ولذلك لو جبتها حسنات اذا ما نقصت اذا ما ما نقصت ما نقص مال من صدق هذا الذي يهمل في وضع الاستبدال في فضل الصدقه وانها تنفع الانسان يعني الصدقه هي تنفع الانسان في الدنيا قبل الاخره قضيه اخرى في حديث ابي وليره الذي اورده الامام البغوي وغيره عن ابي سلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد في كل يوم في كل يوم يصبح الصير العباد الا ولله ملكان ان ابي سلم قال يوجد ملكان ولله ملكان يقول الاول اللهم اعطني منفقا خلف ويقول الثاني اللهم اعطني ممسكا خلف وَدَعْوَةُ الْمَلَكِ مُسْتَجَابَةِ الملك يدعو يدعو لكل من, من ينفع يعني دعوة لكل من ينفع ويُعطي كسب إله ما من يوم ينفع فيه العباد إلا ولله ملكان يقول أول الله ما أطيبونك في الأنخلفة وهذا شيء معروف بالنسبة للذين ينفقوه يعني إيه الناس اللي جربوا الإنفاق يعرفون هذه الحقيقة وأن الله عز وجل يخلق عليهم يعرفون هذه انت كذلك وان كان الامر لا يحتاج الى ان تدخل في حق التجارب الامر محصول في الشريعة فانبا سلم يتحلم وقوله الحق وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى فلذلك يقول الحديث الا قال الاول اللهم اعطي منفقا خلافة كثير ما ينفق الانسان في سبيل عز وجل وما يؤتى به من قبل عز وجل ويخلق الله عز وجل هو أكثر مما أنفقه كثيرون يعرقون هذه الحقيقة هذا كل ما يتكلم عن فضل الصبق وفي معجم الإمام الطمغاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن صبقة السر تسبع نيتة السوء وتذيب بغضب الرب كنا بنتكلم عن الانسان يعني الأعمال بالخواطير والاصل الانسان يموت على عمل صالح الصواب هو دياه بتتكلم عن حسن الخاتمه وده مطلوب بالنسبه لاي انسان انه يعني الخاتم الخاتمه والخاتمه بتاعته تكون حسنه والصدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى هي تدفع فيه السوم على هذا الذي تموت على حسن ختمة صدقة السيئة دمقها من مقامات الكلام في الصدقة ويأتيك كلام في موضعه محدوداً خضب الرب أي يعني الله عز وجل لا يغضب على هؤلاء الناس لأنه يغضب على هؤلاء الناس ولصوص كثيره تتحدث عن فضل الانفاق والصدقه في سبيل الله وتعالى ما ذكر بيقين من كان له قلب او الفقه سمع وهو شيء يبقى يتكلم ان لدي الصدقه من جنس الصدقات التي شُرع في الكتاب والسنه واجماع الامه من ضمن انواع الصدقات في باب الشر صدقت الفتح صدقت الفتح قدي الصدقة على أرجح يا أخوال العلماء هي تدخل في بقى الواجب لأن الصدقة بأحكامها في, في الشريعة الإنسانية تدخل إلى واجب وإلى منذوب هكذا جميع العبادات العبادات تدخل إلى واجب والواجب يتنسب على تركه الإثم والعقاب وهنالك المندوب الذي يثاب عليه ولا يعاقب تاركه فنيتدخل في باب الواجب الواجب والشاهد هذه الايه يعني هذه الايه كما ذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله بالاستناد الى الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله انه كان يقول وجوب صدقه الفطر وياتي القول تعالى في موضع الاستدلال قد اقبلح من تزفها وذكر الصادق اطلع الى اخر فقال هذه الايه دليل على انها واجبه لانه الانسان يعني لا بد له ان يتصدق في ستره الفطر اذا كان ملك النصب وراتيك الكلام عن النصب اذا الانسان يمرئ ان يتصدق وان يخرج هذه الصدقه كما امر وتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعباده الصيام وينبغي عليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الصفحة لسبيل الله سبحانه وتعالى صدقة الفرحة ومن أدلة الوجوب من السنة عند العلماء ما رواه أبو داوز عليه رحمة الله وهو في غيره من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله قال الله عليه وسلم صغه الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين هذا هو الدليل من السنه على وجوب هذه الطبقه قوله فرض بمعنى اوجب غي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في باب الشريعه الاسلاميه يوجي ويحرر المرجعيه الكتاب والسنه فاين تنازعكم فاشيبوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر تركت فيكم امرين ما انتم بهما لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وثنى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اذا النبع سلم قرص صدق على الفطر واوجبها على الانسان وعن من يعود يعني هي ليست قاطب على على الانسان هي تجد عليه وعلى من تجد عليهم النفق فقوله على الذكر والانثى عباده دي طبعا تكون فيها المراه كما شرع الجنبها بالصغير والكبير والحر والعبد يعني نتكلم عن مساله من الانسان يخرجه عن اطفاله وعن زوجاته وعن عبيده في نصف هذا الحديث الذي ذكره ابو داوود وغيره فيما ان هذه الادي التي توجب ماضي العباده حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وحتى ما ورد من القران الكريم كما ذكرت سؤالك ف نصف هذه الذكاه اختلفوا فيه العلماء الائمه الاربعه الامام مالك عليه رحمه الله والامام احمد والامام الشافعي يرون ان نصابها من ملك قوت يوم وليله تجب عليه هذه الزكاه وخالف ابو حنيفه الائمه وقال هي تدخل في في باب زكاه الزروع ان نصابها ليس بخمسه اوزق صدقه انها تطلع تطلع الزكاه بتاعت الزروع يعرف هذا النصاب يعني ليس في مدوه خمسة أوسق صدقا فده يعني صوت كبير لكن الراجح هو قول الإمام مالك وقول الشافع وقول أحمد طضر ذلك الإمام شوكاني قال يا رحمة الله في كتاب نيل العصار وقال أهدى عن قفر وحقى الخلاف قال وهذا المدى هو المتعب الحق اللي هو مسعب الإمام مالك والامام احمد ومذهب الشافعي انها تجب على من ملك قوت يوم وليله يعني انسان ملك قوت يوم وليله اللي هو الفطور عنده الفطور والغدا والعشاء وزياده على ذلك بيتج عليه الزكاه اذا عنده الفطور والغدا والعشاء خلاص اذا ملك هذا مال كده ما زاد تجب الزكاه على هذا الانسان والامر الان أصبح يعني واضح و... ومقدر بالنسبه لكل انسان خاصه في في زمان هذا سواء كان في بي... عن طريقه النقد يكون معروف يعني يشتري لحم بالكم وبيفطر بسلوب تعشى بدكم معروف وقعدت الاولاد معروف او كان يملك يعني عينا يمكن ما موجوده الان كما هيك الكلام لانه الناس قضيه ال التخزين الاطعام والمولخ كما كان في العهد الاول الناس يعني يبعوا مونه السنه لداخل العاصمه هل موجود هذا في فتره الفتره لانه الناس يكون عندهم مونه اكيد عشانهم عم تاكل عم بتاكل في طريقه و... و يعني لمده العام ده الاكل بتاعه وهذا الان حتى في الـ في الـ في الـ في الارياف او في, في الريف تغير هذا اللي يقولوا اشياء معروفه وتركه تقديم العيش واو الى اخره فمن ملك قوت يوم وليله كلمه ان يخرج هذه الصبغه الوصف اقول قولي هذا واشكر الله لكم فاشكروا كل جنب انه هو الاخر الرحيم أمل أولا رب العالمين والصلاة والسلاة على رسول الله الأبين وعلى آله وصحبه الأجمعين ومن سنف نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد ما يدلنا رواق الحديث لأحكام صدقة الفتر مقدارها يعني مقدار هذه الصدقة الكمية التي يتصدق بجال إنسان أي أن كان عينا أو لقدة وهذه المساله طبعا يختلف للقدام يختلف فيه العلماء وبالنسبه لاقراءتها عينا او نقدا اختلف فيه العلماء ابو سعيد الخدري في سؤال امام الترمذي وهو في مسند احمد قال كنا اذ قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج صفقه فقر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط حتى قدم علينا معاويه رضي الله تعالى عنه كم من ناس على المنبر فقال ايها الناس اني ارى ان مدين من سمر الشام يعذر صاع من تمر الاغاوى فاخذ الناس في ذلك اما انا فلا اجعل افرجه صاع معاش المقصود انه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون الصدقه الفطر بامر من بعث الله طبعا يخرجونها بامر من بعث الله صاع صاع والصاع هو اربعه اوزاج بكفي الرجل المعتدل والله يقول في تعريف الصاع غلبا في مقام اخراج الذكر هو اربع عمدات بكفي النبي صلى الله عليه وسلم و قوله بكفي الرجل المعتدل يعني الوسط يعني اربعه اعضاء اللي هي اربع مفاتيح دبل الكفء الكفء الرجل المعتدل يعني الذي ليس في طويل ولاه قصير ولاه سمين ولاه ضعيف لا دفع لتعريف لسان العرب اربع عمدات ومقدار الذكاء اربع امجاه بكف عين رجل المعتدل وعلى قول بعضهم الصحيح النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا لانه ما في اختلاف بين قولهم بكفي الرجل المعتدل وبين بكفي النبي عليه الصلاه والسلام لان لما سلم كان معتدلا اصغر كان ليس بالطويل الباكر وليس بالقصير الباكر فكان وسطا لما سلم فهذا ما في خلاف بين قولهم بين اربع باب بكفي الرجل المعتدل او بكفي النبي عليه الصلاه والسلام وهذا فعلا بالمكيل الحديثه اللي هي معروفه عندنا عشان في عملناه يعني التقدير حتى لما قلت لك بتاع الرجل المعتدل اربع اعماد عندنا ما نسميها بالربع والكليده والكليده مشموره والكليده ارض عادي من الربع فاذا يعني لما تعمل عمليه حسابيه بالنسبه لمقدار الذكاء يقراي اكل كيله بسنج او سته اللي هي الكيله بتجي على الكفته انت بعد كده بتضرب اذا عندك عدد من الاولاد بلغوا سته تكفي كيله واحده كيله واحده بتكفي عند الزياده عاد بتضرب على اساس على مساله الكيله للتكنيل معناها كيلو ونص او كيلو وربع في اكثر من ذلك بيعمل ثاني 2 وعلى هذا قسم فقريه اخراج الصدقه عينا هذا امر لا خلاف فيه طبعا لكن مستنوج في القمح طبعا القمح بالذات كانوا بيقولوا انه الاباو بيقول كنا نخرجها صاعا من تمر او صاعا من من جبيب او صاعا يأخذ الى الاخر كان النظام كده لما بنتكلم على الصح الى انس معاويه رضي الله تعالى عنه معاويه في خلافته جاء الى المدينه في حج او عمره كما ذكر الراوي ابو سعيد ان انس دعى معاويه حاجا او معتمرا فكلم الناس على المنبر والشهر لانه طبعا الدنيا اتغيرت عنده دايما غير يعني دايما ادوني خبز كل يوم في الماكل وفي المشروب واو في المركب كل ما غير مواصفات غيرت ولا الاكل تغير وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا بياكلوا الزبيب القمح ما كان موجود انت ملاحظ ان طعم من زبيب او طعم من تمر او طعم من شعير او طعم من اقب دي كانوا بياكلوها في المدينه بعد شويه الناس غيروا بيقول لك ان ظهر حاجه اسمها القمح زي ما بقى لنا القمح برده هنا فترات البلد دي كلها كانت بتاكل كسره عارف الناس ياخدوا كسره مع شويه بيجي دخل القمح والرغيف كانت بتاكل الكثره في البلد دي. دي في العاصمه دي في الستينات عادي جدا يشوفوا الكثره في الملاح بس بتاكل كثره ملاح بالليل ده ده واحد جديد بقى دخلنا كسره في في كثيره بالليل ممكن اديك الطبيب روشته يقول لك دي تمره بتودي لاخر وكلام كثير ما الموضوع هذا كلام الكلامي هو شهر لما بدات الشغاله ياكل تمر قيم بين سعر السعر بتاع بتاع بتاع التمر والقدح غالي شويه فقلت اني ارى ان ابو الدين وابو الدين يعني نفس السعر نص القمه يعجل طاعم من تمر قال ابو سعيد فاخذ الناس بذلك وقال الخرمي بعض تعليق ايه على هذا الحديث قال والعمل لدى جمهور من اهل العلم انه يجزئ من القمص صح انا هذا القول ممكن بالنسبه للناس اللي بياكلوا قمح بتبقى الكيله عن عن عن, عن عن 12 يعني بالنسبه للذين قالوا بهذا القول يبقى كده بالنسبة للقمر على انخلاق الوارث في كتابة جوء عند العلماء بدل الكيلة عن سجة بتأبدأ عن شئوه عن اتناشر على كل معاولة سواء المدين من سبراء الشام وهو القمر قادر اصلاع من كمر فاخذ الناس بذلك مجموعة من الصحابة اخذوا بذلك لكن ابو سعيد قال لكني لا دال فيه صعب وهذا لا احواق للانسان في الدين الاحواق للانسان في الدين. انه يعني اه يخلجها صاع. يعني خليها صاع كذا انت خليها الكيلة على ستة زي ما قال ابو سعيد. اما انا لا زال اخليه صاع. وبالتليل على مسألة الاجتهاد فيما يسوق في الاجتهاد. على المعاون اجتهاد. وبالتليل على عدم الانكار على الحاكم في المقام يسوق به الاجتهاد. انت فاهم؟ لأنه تماما من المهووسين مثل الحاكم في مقاب يسوف ايه الابتهاج يقول لك ده يعني ينبغي ان يحارف هذا اختلف مع قول الله تعالى كان ذلك وهذا طبعا جمعا ايه بتاع اخوان مسلبيين استثناء فيضغبه وانتحسن البنة وغيره وفي دعاة نيوم الزلدي الآهل هنا شغاله ضد الحكومة شغلهم حرب على الحاكم الحاكم يقول لك لا. لا دير تطرم كفر كذا ككل ده في السنه توقف بوقه لغايه الاشاره دي واحد فوق راس الاشاره بيقول اعمل اوقف اللي دوره يا مصور العالميه ولا ولا لا حكومه شرطه غوط ومن لم يحكم باسم الله بس ده فيها الحاجه اي ظيقه طاغوطه وطاغوطه طاش لو شلت جامد ومتعثروا ليه ده ليه ودي فدا سريع كده ان الله حكومه وين ده هو حكم الجاهليه يغول وقلنا لله وقلنا للحواغيط يا هزمان انت مع ذلك موضوع بس يقول لها وانت كيف الناس اللي جاعدة لك وقل لها حقوره ماس ما انت قال ام الجمهة ما يعزع انت إن رأي جاء ناتني ايه ما تحل المشكلة كتها تحليت مشكلة مشكلة بتحلت لان عندهم هوس جي انهم الحاكم جاء الكلام يسجيها ليه ويقول لها لعلق عليها وانت قال لها لعلق عليها انت هوا جاء بور مجاعدة تجري الجمال يا اخو قال كده وهذا لا ان فريق رب انه هذا الكلام يختلف ده ده الاثنين خليك من الشيوعيين ده طبعا اصلا ده كانوا واقفين على على على الاطلاق لكنه تعالى قال هل اني ارى ان مجيئ من شرق الشمس يعد الصامد اخذ الناس من ذلك اخذوا الحاكم ولكن قالوا يجوز الاختلاف مع الحاكم فيما يسوق فيه الاجتهاد يجري ان ان تنكر عليه او ان تؤلب الناس عليه او ان تشنع بيعني بي اه باجتهاده الكلام ده ما اردو لك اموسعين ما قال له يا معاوية الرسول تطلع فاع شنو اني ارى اني قد يقول الرسول تطلع فاع قال له ما اخذ الناس بذلك قال له لان قال انا انا اشغال باعات انا بعتلم الامر اذا كان فيه ويسعته والاجتهاد ما هتعملك فلا بلسه انت فاين وعلى كل حال انا دايما برضه في الكلام نعطي لانه بحذرهم يهمني جدا ان في اي موضوع من المواضيع اي موضوع الله يفظه لو بتكلم في لي للفرق المنحرفه الفرق غلط وكفايه مشاكل دي كلها حلول مشاكل بتاعه مفاهيم خاطئه يجمع لك اخو مسلم في مفوق يجي واحد ثاني عصى تقول لي طلع لي بمفهوم ثاني عارف يطلع لك سنوب تالي عنده رائح في الشغلال ونوبة في الطاحن في المدحية موجودة الفتاب والسنة على فهم السلس الصالح انتبه لهم كلامي على كل حال بنواصل فإذلك قال فأخذ الناس بذلك أما أنا قلاء جاء المخرج والصال لايش فالقيمة اختلموا فيها وقفت القناة وشددين من الثلاثين الحتة بتاعت إخراج القيمة وكفايه لو بسبب محسوب على ال المنيه السلفي ما عندي ما اعرفه بيه بمشكله الفقه وفقه الفتوه قال قالها في جلبيه لغايه قصيره ده ولا والله وشايف التغير اللي بيساوي له سيدي الخدعي هو بتاع السنه بيقول لك كده ومرات بيقول لك انا جيت معاهم صار سنه كل ما بيجي السلفيه يعني حرب على مثلا شايف كان الخلاف خرج القيمه بيقول لك لا ما يبوظ سوق رجال القيمه يدعم بجد طبلي على دقيق هو في القانون ثاني يقولك نوريه مساله بجد انت بتقول في خلاف انت عارف الدين بتكلم مع النوريه ديانه من النوريه دي اللي عامله كان صار قلنا ما اطول حي انت فاهم كلامي اللي مسرع شاف تغيير مش مسرع في الفتوى وما عرف يتعامل مع فقه المساله الشرع فابن تيميه يقول وده ولا كل кто يوافق قالوا يقول لك وقد اختلف في, في اجراء القيمه يبقى اخليك دول بتاعهم المساله الاشقاء خلاف ألمس قالته فيان الثوري الخلاف السائق يعني المفهوم يعني يقول يعني ان السنه يذكرون ما لهم وما عليه وان الذين عليه القروض الا مالهم وفرق بين اهل السنه وبين المبتدع المبتدع اذا كان بدا افياء خلاف بتقول لك كذا ينفي القول الاغرب وان كان القول معتبرا خلاف معتبرا الا السنه الخروب ما له ما مثل خلافيها بيقولوا اختلاف في العلماء زي ما قال المتولي وعي ووقدامه وذكر الشوكاني كل الكتب تعترف وتقول لك وقدا و... و... اتفقوا على انها صح زي ما ذكرنا واختلفوا في اخراج القيمه هل يجوز اخراج القيمه قال اجاز بعضهم واجاز سلف يعني شنو الـ 70 ده فتقعد السمره دي اهو تقوم تقول الخلاف بتاعه وتسمي الخلاف ده ما بنقوله بذلك اجانا عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله الخليفه اغراضي قال ويمجئ اخراج القيمه يعني قيمه الصح اليهود اخري اجاز ذلك الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله فهمت اجاز اخراج القيمه وغير هؤلاء من من اجازوا كشيخ القبى سيبيا وغير هؤلاء كل هؤلاء الناس من الافاضل من سلف الاوله ذكروا ان هذا حجوز كما اختلقوا في في في مقدارها زي ما بياسن صح والاختلاف لما جاء معاويه اختلف حتى في المقدار بتاعه لما تطورت الشغلاله المقدار ذاته اختلفوا ويبقى سؤال لهؤلاء الحيارى اذا كان اكن كان الصحه صح وجاء وجاءوا محاوله اختلاقته واجتهد في مقدارها في سؤال هل هل معاويه متبع لو كان ذلك الرسول بدعه لانه كان اجتهاد في المقدار بتاعه لان كان الرسول صح لا كان اول من يكتب عليه ابو سعيد الخدري لان الصحابه لا يقرون البدع بعدين يا اخي انهم الظلم حاولت أن تقالك بالمنع فيبقى حتى أنت تتجع في النهاية للقياس لأنه الصحابة أصلاً كانوا يخرجونها صاعاً من زبيب أو صاعاً من كمر أو صاعاً من قط أو صاعاً من زبيب فهذا الكامتة اللي يبعث الله لو جوا حتى الثاني ظاهري داري شدث يقول لك صاع حتى بل الحديث بس عن نصر آآ يؤكد بذل قيمة طيبها الصاع يخرج كيف يقول لك ما دقيق لا دقيق ده كان ما دقيق ده يبتونه ليه قمح عينا من اين اتيت بالقمح لان اتعاد اللي بعد سلم كان بتخرج فاع من زبيب يقول ليه زبيب ولا شعير في غنباء ولا اقف واقف ثاني ما بتلقاو ذات اليمن المجفر بتلقاوه ده الاروان الثاني عبارة عن كتل المسلح لما يكون في مسلح كلام السائق ما تعملته بالشيد انت عملت بالام قلمه سفه فيبدا وانت لسه فيها للفتوى والشباب غير ما اهل للفتوى حيمين انا بعلمهم طبعا يمكن يكون بعض وما انا عم بسمع بكلامه ما تسلم ساكت انت ما عارف لك حاجه تبغى تتوتر طب انت باي على كل عالم دي القيمه بحساب ال ال لما ذاقوا للسوق ليعرف يعني كم سعر الكيلو لكن حسب الكلام الذي طلعت عليه في الصحيفه حسب مراجعه لجنه الفقه والمجمع الفقهي قالوا مفيش السوق وقالوا الكيله ب 13 على باب شيد السوق على هذا بيكون نصيب الفرد 3000 الحساب ده انت عارفه وكيف يلزم الانسان اللي اخرجها قيمه ان يخذ يعني مبلغ 3000 جنيه خلاص يلا بينا ناخذ 3000 تشوفه بعد كده الاصحاب هذا وتوفيه مصرف هذه الصدقه توديها هو طبعا المصارف الصدقه على على التعميم ايه دكتور في صوت التوبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره لكن هل هل هل وقد حديث صدق الى الاصراف الثمانيه المثل فيها خلاف قديم بين العلماء والصحيح انها فقاه لجنس واحد من هؤلاء لجنس الفقراء والمساكين لا فقاه للغارمين ولا للمقام ولا للعاملين عليها ما عندهم فيه حق مثل يعني بقيه الزكوات ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اهلوهم عن السؤال في هذا اليوم اغنوا عن سؤال في هذا اليوم يعني هذه الفقراء يخصها جنس الفقراء والمساكين بس والفقراء هنا كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفقير او ليس المسكين الذي توده النخمه واللقم الثاني لا التمعه ولا التمتعان انما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفضل فيه ما تصدق عليه فينا عندهم برضو مفهوم المسكين يقول كرامه الا ودا ممكن نقول اغنمنا في التزات كرامه الا ده مو كل بتاعك وتشتريه انه دي مش شغاله الا ده اللي ساب عليها ده الا شغاله كرامه الا واللبس والواحد ما نخليك له يجو في جهه جهه كان يريد وقتها حيرك في اللف والدوران فا ممكن يكون جنبك زولا بس في ذوق اللي يكونوا عند جماعه الذات معروف جارك يا جاي ليس المشكله ان هو اللقمه واللقطان ولا التمره ولا التمرتان المشكله اللي لا يدخلني يغلي يعني دول بيقولوا شغال وبيولاد وكده قد ما نقول لك كرامه الانسان يحترمه الجاهل الاغنياء ما تفهمها بشيء فده يكونوا منتشر تشوفه جاي اهو شفايف فا امن النبي فما ذلك انما الصدقات للقراء في ناس كلهم ابدا في ناس يقولوا الفقراء نفتكروا الفقراء ده ابو الشيخ ودا اسمه صح جاي يقول لك الله قال, قال ان مصاروي الفقراء انا ماشي ابويا الفقير ده اللي يا دول ده كل الشله دي كلها وثابت مين كبير مش ابو الشيخ مش مثل امه كما قال شيخ الاسلام ان سوف الذكاء لاهل البدع والاهواء من الذين لا يعتقدون في القبور ويعتقدون في الاشخاص ديرش ما تك ديرش احمدك وجود كبير شيخ طريقه ما يعرف يقولوا هو ما في خلاص يا ما له مواجهه الله سبحانه وتعالى الشيخ بكل كله مش دي جميا تاخد دي قروشك للصوف ولا اللي ذا ولا بتعتكيه ولا ايه ليه المايا هم اصلا فهمتك فاولاه يدعون الى البدع والشركيات بكل انواعها فهمت هذا الصمت من البشر وبيقول لك انه يا هو ولكن عندي ناس انا عندي ناس مغربيهم تغربيهم شنو بتجيب له الشرك انت يقول لك القران القران ده بيشرك بيه وتقول لك هذه خرافه غريب القران ده بيشرك بيه وسالف تشرك لك بالقران انت بتعد بالشرك وبتسبه كده تشرك لك بالقران وتطلع على طول شرك خلاص بقى الى خلوه الشيخ عبد الجلالي بعد شوي بفيق مغلب يغير لي جزء بعد شوي بقولوا لنا لنا انا فني بالعليه اطلع انت في نهايه حارب الحربه الانتفاضه حربه الدعوه اطلع من الخلوه لاحظوا ده مشكون وهميه اللهم صل عليه اول اللي يد عليك في الخلوه بقول له الشيخ طب اطلع بناديهم بناديهم في كل شويه بنادي اطلع لي شوف من الخلوه ذا وشاهدا منه يكون في الحديثة هنا وشاهدا انت تكون في الحديثة من تكون لي مع خلوة تطلع لك وشيرك وما اتخرج لي يتخرج بأي مدرسة في امتبتاعة هوا دار اتحاد البنانين الكرة القايرة اي مدرس تتخرج منها بواحد لكن ما يتخرج لي من خلوة مشيرك او وعب تتخرج لي المشير من خلوة بتاع الفكسي ولا كي لا ولا شير لانو الشيرك ظلم عظيم وده وثايا معروف كون فايرة وصباحة وقاعدك كله هو حرام ساعة لكن في نهات المطب ما بلحق الشرف بالعزم ما بلحق اللي بأس اللي الليل برد يا ناسه اللي ينوب بدور كاسه وليل ناته وانا يدمنهم اشوف لك محل تاني زينا معروفين ذاته انا ما اعرف محلهم ذاته انا مش العب لك كهولة ولا مش اشرب لك ثجارة ولا ايش هواتي اعرف اللي كله حرام المهمة كده دل معلقته مصيبة شوية وصفة لا تواه انت عارف عوام بتوب منها يوميا ان ما تعيش مع هؤلاء الحيارى على انك على هنا كل حين نبكيكم بالاقذر نعماء الذين ظلوا ساهين في حياه الدنيا وهم يحسبون انهم يصلون الى اخر على كل حال تبيع الفطراء والذاكين بيان لك ذلك ماذا لو وقت اخراجها اخر يوم اخر ميعاد ما هو لعمر بيقول فضل ما سلم صدقه الفطر صهر من اخذ الى ان قام ومن ادها هذا اخر موعد يخرج الذكر فضل ادائها قبل الصلاه صلاه العيد هي صدقه مقبوله ومن ادها بعد الصلاه هي صدقه من الصدقات فاخر موعد قبل الصلاه اذا خرجت توسل مع الصلاه اذا الناس صلوا صليتها هي مثل قرباننا بدليل قوله ومن ادها بعد الصلاه ولكن توسم على تأخيرك في إخراجها يعني تكون آخر ضيعت الوقت الذي ينبغي أن تخرج فيه الزكاة وهو قبل الصلاة آخر وكان ابن عمر يخرجها يعني قبل العيد اليوم وليوبين يعني من الليلة كده تبدأ تطلع على الزخمين الليل وانت ماجه لباية آخر يعني لباية إقامة الصلاة لباية مداية الصلاة صلاة العيد قبل أن تشرع الصلاة تقول أنت جيت هذه الذكاء. في مسألة أخرى. وهي مسألة في غاية من الأعمير. ليس هذه الأيام. وفي هذا اليوم بالتحديد قد تدخل كثير من المساجد. وتسمع إلى أئمة. ودي مشكلة برضو لقجها العلماء. منهم اللابط الشيء من الفانيه. في آثار سيئة جدا. في حديث منذوبة على لم أسلم ودي مشكلة. في حديث منذوبة. وأنا بأسلم قال بلغوا عني ولو آية وحجدوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليهم متعمدا ليتبوأ بقعده من الناس فيها حديث مكذوبة معروفة في علم الحديث مراجع لكتبه للحديث التي يعني هي كلبة وأنا بأسلم ذكر العلماء وفينوا عللها وأنها